بوك 2 ترهاتر ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون پروانجي أشني السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء تولا غادي تالونياچي پروانجي آهيكا तुला एकट्याने परदेशी प्रवासाची परवानगी आहे का هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج پروانگی دينے يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز ام هي تھ دھومرپان کرو سکتو کا هل يسمح لنا أن ندخنا هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ إثه دمرافان کرنيا چهي پروانجي آهيكا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ إخ هذا كوني كريدت كاردني پيسي ديو شكتوكا؟ هل يجوز السداد بي بطاقة الإتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الاعتمام؟ إخ هذا كوني دهنا ديشاني بيسه ديو شكتو كا؟ هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ إخ هذا كوني فقط روخة بيسه ديو شكتو كا؟ هل يجوز دفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ مي فون كورو كا اتسمح لي مجرد ان اتصل بتليفون؟ اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون؟ مي كاهي فيچارو كا اتسمح لي مجرد سؤال؟ اتسمح لي مجرد سؤال؟ مي كاهي بولو كا اتسمح لي مجرد ان اقول شيئا اتسمح لي مجرد ان اقول شيئا تالا उद्याना झोपण्याची परवानगी नाही لا يسمح له ان ينام في المنتزه لا يسمح له ان ينام في المنتزه تالا गाडीत झोपण्याची परवानगी नाही. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. त्याला रेल्वे स्टेशनवर झोपण्याची परवानगी नाही. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. आमही बसू शकतो का? اتسمح ان نجلس؟ اتسمح ان نجلس؟ आमहाला मेन्यू मिळू शकेल का? اتسمح بقائمه الطعام؟ اتسمح بقائمه الطعام؟ आम्ही वेगवेगळे पैसे देऊ शकतो का? هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين